صلى الله على محمد و أهل الإيمان الطاهرين الخامس من موارد الخانس الحلال المختبط بالحرام على وجه لا يتنيز يعني دعيوا على مقدار الحلال والحرام مع الجهل بصاحبه و فهذا يحل بإخراج خمسه لا إشكال عندهم في وجود الخمس في المقام أن الحلال المختلف الحرام فيه الخمس ولكن وقع الكلام عندهم على أن الخمس أكتابت في هذا المربيل. هل هو بعنوان كفارة أو بعنوان حق الإلهي؟ إن كان الخمس ثابت في هذا الموريد بعنوان حق الإلهي ما صرفه ما مصرف الخمس نصف الإنمان ونصف السابق إن كان الخمس الثابت في المقام بعنوان كفارة كل سبحانه مقارنة وبدأيام ثاني انه عندنا حلال مختلف بالحرم هل الخمس الثابت هناك تعفلت كريم؟ او الخمس الثابت هناك داري التغفير في إذا قلنا بأن الخمس الثالث هنا أمر تعبني نجدنا مثل أي خمس آخر يصرق على نصف الإيمان السمسة إذا قلنا بأن الخمس الثالث يمر بإيمان تطيير محق الى ذلك حلال محرم للحرام ما تريد أن تطهر الحرام قيم إيه التطيير بإقراض الخرام هذا معنى أنه ثالث عنوان تطهير المال لا محاله المصر واضح وبالايام الثالث ان هذا الحكم في المقام في الفرنس حكم قانوني لكم الايمان اذا يقول بانه تعبد شرعي صار الشرع يقول هذا هو الحق في الفرنس بدل ما يوصي الفرنس بدل ما نعرفه الشرع الحكم بان اذا تقول لا بان هذا المال مشتمل على اموال للآخرين والأصل عدم جواز التصرف في اموال الاخرين الا بولايه او وكاله وحيث لا ولايه ولا, ولا وكاله فالاصل عدم جواز التصرف في هذا المال الشارع يقول أنا أخارف الغاصل أقل أخرج الخمس ويقوم بك الباقي وقد يكون الخمس أقل من المال الذي للآخرين فلا نحن يكون حقاً حقاً ولا يتجان أنه الثابت في مورد على أخلاف الغاصل فهذه الخمس الثابت في المقام حقاً إلهي أو غفاظاً بعنوان تعبد أو بعنوان تطيري هكوم قانوني أو هكوم مداركي هذا بلاك الثلاث أهلا إن البلاك الثلاث تأخذ فالقول الأول ما ذهب اليه صاحب المدارك من ان الخمس في المقام هكوم مداركي وما الكفار مصرفه الكفارات على ذلك ماذا بما رواه الكليني عن السكوني بناء على وثاقه السكونين عن أبي عبد الله عليه السلام قال اتى رجل أمير المؤمنين فقال إني كسبت مالا قال في مطالبين من وان يجيبين قال مطبي مطالبين حلالة الحالة. وقد أردت الثورة كفار وقد أردت الثورة المريكة كفارة ولا ادري الحلال من هو الحرام وقد اختلط عليه فقال امير المؤمنين عسى تصدق بخمس مالك تصدق انا لم تصل الفاكهه صدق عرفها تصدق بخمس مالك فان الله قد رضي من الاشياء الخمس وسائر المال لك حلال هذه الرواية استدل بها صاحب المدارك على أن الخامس الثالث المقام صدقة مظاهرة بالمال مصرف على مصرف قرار ونحق له إلى آخره. هذا الاستدلال أورد عليه سيدنا الخوي خالد السرور بعده الإيراد. الإيراد الأول. تصدق بخمس مالك يحتمل معنى تصدق بالمعنى الشرعي للصدقه والمعنى الشرعي للصدقه انها ما يصلح الفقراء انما الصدقات للفقراء ويحتمل ان الصدقه هنا بالمعنى اللغوي العمل الصالح الصدقه هي العمل الصادق وكل عمل يتقرب به الى الله تعالى فهو صدقه فدفع الخمس صدقه فيه. لان دفع الخمس سواء في الغوص او في المعدن او في اربع مفاسير عمل يتقرب به الى الله فهو صدقه فيه. تصدق بكم سماله محتملة للصدقه بالمعنى الاخص وما ما كان مصروفا عن الفقراء محتمل للصدقة بالمعنى الأعام وهو شنو؟ كل عمل صادق كل عمل يتقرر الى الله فما في دليل على أن المقام يراد به الصدقة بالمعنى الأخير ولو سلمنا لو سلمنا أن الروايات ظاهرة في معنى الصدقه بالمعنى الأخاص فالأقل هي ظاهرة في هذا وعندنا رواية أخرى أظهر في أن الخمس هنا بعنوان التعبد اظهر من هذه الرواية وهي رواية عمار بن مروان سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعاد والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس هذه الرواية واضحة في أن الخمس الثابت في الحلال المختلط بالحرام كل الثابت في الكنوز مختلط الصيام أن الخمس الثابت في الحلال المختلط بالحرام. كالخمس الثابت في الكنوز كالخمس الثابت في ما أخرجنا المعادة كالخمس الثابت في الغنيمان ومن المعلوم أن الخمس الثابت في تلك الموارد خمس تعبدي بعنوان الحق الإلهي فكذلك الخمس الثابت في الحلال ظاهر الرواية بمقتضى وحدة السياق ظاهر الروايه بمقتضى وحده السياق هو ان الخمس الثابت في الحلال الحرام كالخمس الثابت في بقيه المارد حكم فقم قانونيا تعبدي وليس من باب الكفاره والتضحيه واضح ان الخمس الثابت هنا كالخمس الثابت هنا ومصرفه مصرفه ظهور هذه الروايه في كون الخمس الثابت حكما قانونيا تعبديا أظهر من ظهور رواية السكوني في أن الخمس الثالث دالة للعلاقة الصدقة، لأن هذه الرواية لا تتم مع آخر الخمس. هذه الرواية مخواصيافها لا تحتمل إلا أن الخمس الدالة شحن قانونيين تعقليين. بينما تلك الرواية تاحتمال أن الصدقة بالمعنى العام تقبل أن الصدقة بالمعنى الخاص. هذه الرواية أظهر من تلك الرواية. فعلى فرض تعارضهما في باب تعارض الروايات خدم الظهر على الظاهر هذا ثانيا ثالثا مما يدلنا مما يدلنا على أن الخمس الثابت في المقام حكم قانوني تعبديون ذي الرواية رواية السحوني في سعيد فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس يا خمس الذي رضيه يا الله في الأشياء الخمس اتتعدد بعد إذ لم نعهد مورد غير الموارد الله فرض في الخمس بإعلان الصدقة لا نعهد موردا غير هذا المورد فرضى الله فيه الخمس بعنوان السبقة والكفارة فاستشهاد الإمام استشهاد بأمر لا مورد له قول الإمام فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس لو كان يريد بالخمس هنا الخمس مع الكفارة يكون استشهادا بامر لا مستخدم فحتى صح الاستشهاد لا بد ان تحمل هذه الجمله فإن الله قد رضي من الاشياء بالخمس الخمس بالمعنى التعبدي القانوني وحينئذ يكون الامام قد طبق الكبرى على الصغرى تقدم بخمس مالك فإن الله قد رضي من الاشياء بالخمس يعني ان, أن الخمس الثابت في المقام والذي يعبر عن الامام بالصدقات حكم قانوني تعبدي لأن الله يعني لأن هذا المقام مدرج تحت تلك الكبرى فإن الله قد رضي من الأشياء في الحومس ظاهر الاستشعاد وهم ظاهر الاستشعاد أن الإمام كبرى على صغره المقام من مصادية وصغره الحومس الذي رضي الله به الاشياء الأشياء فهذا الذيل قرينة على أن الخمس المجهول إنما هو, إنما هو خمس قانوني تعبدي وإذا لم يصلح هذا الذيل للقرينيين فلا أقل محتمل للقرينيين إذا لم يكن قرينة بالفعل إذا لم تكن هذه الجملة قرينة بالفعل فلا أقل من أنها صالحة للقرينيين وما عدوا منها صالحة للقرينيين لا ينعقد في هذا تصدق وهورا في الصدق مع احتفاظ الكلام بما هو صالح للقرينيه لان عقد بالمجمل وان تصدق لا يكون له ظهور في الصدق بالمعنى الأخص مع احتفاظه بما هو صالح للقرينيه وهو قول إن الله قد رضي من الأشياء في القص هذا ثالثا ورابعا انت عوّلت على رواية الكلين الكلين بروايته عن صدوك رواه هذه الروايه بهذه المسكة بينما على رواية الفقيه قال فقال علي على رواية الفقيه قال فقال علي عليه السلام أخرج خمسا ماذا تصدق أخرج خمس مالك على رواجه الفقير أخرج خمس مالك فإن الله قد رضي من الإنسان بالقمس وسائر المال كله لك حلام أخرج مالك صلى الله فعلى رواجه الفقير أخرج ما مالك مالك لأن الاسداد المتقوم بلاك تصدّا سيارت متمثل اسداد أخرجكم سماع ليه ماكو زيادة مقيصة تعارض النبال للاكت صدّا أخرج ماكو زيادة مقيصة فبالنتيجة مع وجود نسختين في الرواية ولا مرجّع لأحدى النسختين على الأخرى لم يخرج ما رواه استكون حجية خبر الثقاء غير في فرع احراز الخبر أجلة حجية خبر الثقاء مثلا قوله لا ينبغي لأحد من شيعتنا التشكيك فيما يرويه عنا ناقاتنا قد علموا أننا نفاغضهم سرنا متى يكون خبر الثقه حجة في حقي؟ إنما يكون خبر الثقاء حجة في حقي بحيث لا يجوز للتشكيك فيه إذا أحرجت ما أخبر به وهم إذا لم أحرض ما أحرز ما أحضر به ي И هنا ما ما أحضر به ما أحضر به, به السكون لم يخرج لأن ما اخبر به السكون محتمل فلا يقول تصدق محتمل فلا يقول أهري مع تعرضه ما فلم يخرج ما أحضر به il حتى يكون خبرون به شيء نرى إذا لا يكون Die بهذه 뭐 والاستبدال على ماذا على أن الخبس الثالث من المهام خبس بعنوان التقفير والكفار وأن الركمه لذي لا قام بينا هذا الحكم يعني الذي يجره هو الإيمان تصدق تصدق الخبس وأجره بعد من يعني على كل دورة تعمل لا لا هو جدا جدا ما, الحكم ما لم يصل الحكم هذا لا يقبل الدوام ما ينسخه لا يزال الحكم الولايتي ما لم يرد الحكم الولايتي على خلافه يرقى لكن ما في الامر الفرق بينه وبين حكم القائم الا وافق الاصل الا على الاقل والا اذا في الأصدق في الأصدق في في وإذا لم ينسخ حكم الولايتي اخذ هو باطل نحن اريد نقول الان في المقام على أنه بهذه الرواية في كل ولكن فيما ذكره سيدنا الخوي في سرّ مواقع للتامل اولا قوله بأن تصدق محتيل للصدق بالمعنى الخاص ومحتمل للصدق بالمعنى العام لا تري هذه تصدق غير بالصدق العام. يعني ما كان مصرفه الفقراء فهذا هو يعني ان لم يكن للصدقه حقيقه شرعيه فلا أقل من ان لها حقيقه متشرعيه المتشرعه لا شكاذر منهم الى الصدقه بالمعنى العام اصلا, أصلاً يعني اهتمام موهومين لإحتمالاً مو موجودين في الرواية حتى تكون رواية عمار بن مروان أظهر من هذه الرواية ويقدم الأظهر على الظاهر إذن علل خمس التالي أمر مروان سمعت أبا عبد الله فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمان والحلال المختلف بالحياة إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس لعل الجميع مشتركوا في أصل ثبوت الخمس أما ثبوت الخمس على نحو الكخارات أو ثبوت الخمس على نحو الحق الإلهي هذا يختلف بالحوم ولدنا ولد آخر ما تقتضيه قرينة السياق أن الخمس نابت في الجميع أما كيفية ثبوته هل هو ثابت على نحو الحلال المختلط بالحرام او هل هو ثابت على نحو الكفاره او هو ثابت على نحو الحق الالهي معلومه السياح فإذا قال بان تلك الرواية اظهر من هذه الروايه في كون ثابتا بعنوان الحق الالهي التعبدي هذا الاقرباء تعبدي الجميع محتل هذا اولا فحين إذن يستقر التعارض حين روايتين والترجيح السندي غير موجود انه السيد اشكال في السندين معا وحينئذ صفر نتبصرع في ثانيا قوله قد السر سمره بان الذيل قرينه فان الله قد رضي من الاشياء بالخمس الذيل قرينه على ماذا على ان المراه بالخمس في المقام اثنو هو الخمس بالمعنى الاصطلاحي يعني الخمس القانونيه تعالوا اولا اقعدنا عده نسخ واحده في نسخ ظاهره في خلال ذلك مثلا روايه الحسن بن زياد عن ابي عبد الله نفس الروايه قال ان رجلا أتى امير المؤمنين فقال يا امير المؤمنين اني اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه فقال له اخرج الخمس من ذلك المال فان الله قد رضي من ذلك المال بالخمس من هذا المال رضي مو أن الله رضي من جميع الأشياء بالفمس حتى تكون كبرى يستشهد ابن الإمام على هذه الصغراء ومع كون لسان الروايتين واحد رجل أتى من المنقار له مع كون الواقع واحدة ولسان الروايتين واحد من المحتمل جدا أن تكون رواية واحدة لأنها روايات متعددة فمع وجود هذا الاحتمال لم يحرج أن الخبر هو فإن الله قد رضي من الأشياء إبو الكمس حتى لحجله ما أفردنا ثانيا إحنا ما نعول على كلمة تصدق فقط. إحنا ما نعول على كلمة تصدق نحن نعود على كلمة كوباء يعني ان قول السيد قد سره بانه هذه النسخة معارضت بنسخة اخرج خمسة مالك نسخة صدق بمالك معارض بنسخة اخرج خمسة مالك ومع التعارض يتساقطان فلم يؤخذ ما أخبره حتى يكون حجج فما قاعدين نركز على تصدق قاعدين نركز أفلية توبه راهن أفلية توبه أن نسوق الفاضل يعنى وكفن طاهري تعذيره فاضل لا من السائل هذا يعني يريد أنه السائل أنه أنا شنو لي من توبة أبدع قرينا بعد عندما السائل يطلب التوبة الإمام يقول له أغمقت فيه ما رواه الصدوق مرسلا جاء رجل إلى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين أصبت المؤمن أغمقت فيه أثالية أوبار قال آتني خمسة فآتاه خمسة قال هو لا إن الرجل إذا تاب تاب ماله معانا <تصفيق> نفس الرواية التي رواها الصديق مرسلان رواها بسند اخر بهذا التعبير اخرج خمس ماله فان الله قد رضي من الانسان بالخمس وسائر المال كله لك الحلال فمن قرينه لفظ التوبه في الروايه نستفيد ان ما اوجبه من ذلك الخمس انما وجب برهان طلب التبرير لا بد ان حكم قاهري تحقيقي من هذه النهي غير قرينه تصدق بخمس الذي يعترف عليه السيد الشهور كذلك اخرا السيدنا قدس سره يرى ان احتفاء الكلام بقوله فان الله قد رضي من الاشياء بالخمس إن لم تكن هذه قرينة فلا أقل من أنها صالحة من القرينيين فاحتفاظه أيضا بكلمة التوبة إن لم يكن قرينة فلا أقل من أنه صالح من القرينيين فبالنتيجة لا نتحقق بالنتيجة منه مع وجود روايات عدة في هذه الواقع. مع وجود روايات عدة في هذه الواقعة وكون الحمس الذي فرضه الإيمان في هذه الواقعة هل هو الخمس بعنوان كفارة أو هو الخمس بعنوان من قانوني التعبدي بحق أسي والخولي نتيجة هنواته هل رواية مجموعة. كما يحتمل كونه بعنوان كفارة لكلمة توبة او لكلمة تصدق الظاهره في بالمعنى الاخر كذلك يحتمل العكس بقرنة إن الله قد رضينا الأشياء بالخمص على هذه الرواية او بقرينه أخرج خمس مالك على الرواية الأخرى بالنتيجة الرواية ميظارقة مع تعدد نسخها ومع تعديد القرائن فيها على هذا الاحتمال وعلى هذا الاحتمال تكون الرواية مجملة فالنتيجة هي كما ذكر السيد الخليئين وإن كنا ناقشنا في بعض الزوايا فلا يسحب هذا السلام هذا الرأي القول القول الثاني ما ذهب إليه المحقق الهنداني قدس سره من التخيير بينها مخير بين ان يدفع الخمس ومخير بين ان يتصدق مخير بين الصدقه وبين دفع الخمس ما هو دليل المحقق الحمداني على هذا التخيير دليل المحقق الحمداني على هذا التخيير في فالأمر الأول محقوبة إذن يقول لا يحتاج أن الخمس الثابت في الحلال المختلط بالحرام حكم قانوني تعبدي بل من المجزوم به أن الخمس ثابت عنوان التطهير حلال مختلف بالحرام شون تطهير وطلع الخمس فاذا كان الخمس ثابت بعنوان التطهير كما يحصل التطهير بإخراج الخمس نصف الإمام نصر السابق الفقراء يحصل التطهير بأن يسلم المال كله إلى الفقير بعنوان التصدق بالمقدار الحرام فيه بعنوان التصدق لأن هذا المال مجهول مالك المقدار حلال مختلط بالحرام فبعضه قطعا له مالك فهو يدفع المال كله حتى الحرام منه يدفع المال كله بعنوان التصدق بالمقدار الواقعي الموجود فيه الذي هو للغير بعدين يسنى الفقير كله يتطالع مع الفقير إما بالقرعة أو بالتراضي على أن يأخذ منه حصة وتبقى عندهم حصة بما أن عله ثبوت الخمس هو التطهير فالتطليل كما يحصل بالخمس يحصل بهذا الفرد بهذه الصورة التي ذكرناها التطليل يحصل بسرطة بهذه ولا مرجح لإحدام معرفة أخرى فإذا رواية عمار بن مروان التي يستدل بها السيد الخوي يقضي على ذبوة الخمس المقام على أنك الطاقم يتعبدين صنعته يقول بما يفرض من المعاد والبحر والغنيم والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه الكنوز الخمس، فبود الخمس بالحياة المختلط بالحرام ليس ظاهرا في التعين، وأمنه لا يثبت فيه غيره. الخمس ثابت في لا أنه لا غيره. هذا الوضع غير من البيت أن الخمس ثابتة في الحلال المختلط بالحرام، أما ثابت عن نحو التعين وغيره غير ثابت. مو ظاهرة فلا ليه فبما أن الخمس تالي على نحو التطيير وهو عنوان كما هو سألهم في الخمسونين على التطيير يدخل فيه الصورة الأخرى في عنوان التطيير فالرواية ليه ظاهرة في الكعين صار راضح؟ هذا الدليل من الأول. هذا الدليل يفكر عليه سيدنا الخط خلاف الضار الجسم ظاهر رفاية أمار النمرو لا عدنا الخمس الثابت هناك الخمس الثابت هناك فرق ما هو. بما بنى ان الخمس الثابت هناك خمس القانون والتعبلي خمس الخمس الثابت من وين هنا تطييرRIقنا م сред diğer Puesم تعبدل ان الخمس الثابت خطأن هنا بعنوان التطيير ولأن الخمس الثابت هنا بعد عنوان التطيير يمكن التطيير بالخمس فإنك تطيير بعنوان التطيير من ظاهر رواية عمار ابن مروان جزمان أن الخمسة الثابت هنا كان الحمس الثابت في غيره عنوان تعقدي صرف مبعنوان التقدير حتى تقول كمان يحسن التقدير بهذا يحسن التقدير بغيره أخرى ظاهر جزمان وبعد دليله الأول دليله الثاني محقق الحمداني من عندهم خب هذا الموريد الموارد مشهور الملكة إذا حلام نظرت بالحرام إذن مقلال منه مجهول تشمل روايات مجهور روايات الواردة في رجول المالك أن المال الذي يتعذر معرض صاحبه يتصدق به عنه هذه رواية تشمل على المالك غاية ما في الأمر أنه في هذا المالك في روايات الخمس فالجمع بينه ويقضشنه تخير مالك مختبر الروايات العامة الواردة في مدهون المالك ان هادش انهم حكمه الصدقة تسائر رجوع المالك الا انه وردت رواية خاصة في المقام وهي رواية حمار ابن مروان تقول فيه الخمس مختبر جان بين هذه الروايات و تلك الروايات ان يقول له الحكم والثقير اما انتباه الخمس اما انتباه الصدقاء الكثير الذي ذكره واضح سيدنا أخوي يشكري عجيب مختبى صناعة الإطلاق والتقييد تقديم المقيد على القطاع والتقييد هذا الإطلاق والتقييد تلك الروايات تقول أهل مجهود المالي بتصدق به هذه الروايه تقول يخمس، هذا هذا المقدار أهل تقول تخمس تنامي ما لأن ظاهر تلك الروايات أنه كل المال نجي للماليك بتصدق بيه. هذا رواية يقول لا نصف للإيمان ما بتصدق به نصف للبقراء السادس يحصل التنافي بينهم وحدهم تلك الرواية تقول, تقول كل فلقة من المطلق وجاءها مقيد للمطلق إذا لم يتنافي نشبع ما منه والتخذير وإذا قال مثلا أكرم العالم قال اكرم العادل ما افتكلم بين اكرام العادل نجمع بين الله بالتخير بين اكرام العادل واتنعه الفاسق الاما جانس رأيت مثلا مكامل عادل أفضل ما قد لانه نص عليه هذا لانه لا تنافية بين النساء المجموعات تنافي موجود الروايات مجمونات المالية تقول كله صدقة هذه الروايات تقول نصفه للماء مو كله صدقة لا محال يحصل التنافي بينهما وإذا حصل التنافي بين المطلق المقيم يكون عن المقيم يقتل المقيم هذا الدليل الثالث الدليل الثالث للمحقق الهنجاني النمر المحقق الهنجاني قال أن رواية السكوني اللي جاء فيه لما تفضّق بخمس مالك فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس وسائل المال كله لك حلال هذا الأمر تصدّى وارد في موقع تواهم الحضر وكل أمر واقع في موقع تواهم الحضر لا يفيد الوجود بقرينة وقوع في مورد الحضر يفيد الجواهز كانه الانسان مثلا جالس في المسجد فيتوهم هذا الانسان انه لا يجوز له ما دام جالس في المسجد لا يجوز له ان يشرب الجدار مثلا اذا اردناه جالس في المسجد و هذا في فاذا قرنا اشرب الجدار احد يقول انه واجب عليه جالس لانك تتوهم عدم الجواب تشرب الامر الوارد في مقام توقفهم الحظ لا يفيد الوزوء والسعين ولا يفيد الجراز أو في المقام حلال هذا الرجال اشيبت له قال اني اصبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد اردت التوباء ولا ادري الحلال منه والحرام هل شنو نزوه؟ ومنهم ما يجوز التصرف في هذا المال بأي نوع من العاصمه لانه حلامه مطلوب بالحرام فلا يجوز له التصرف في في هذا المال باي نوع من العاصمه لانه لا لكم فالامر هنا وارد في مقام تراهم الحاضر بما انه وارد في مقام تراهم الحاضر لا يزيد الا الجواز بين الجد فلا يتعين الخمس بل يمكن بالخمس يمكن بكيفيه الاخرى هذا الاستبدال اجاب عنه سيدنا محمود لا الامر الوارد في مقام توهم الحاضر الذي لا يفيد الا الجواز هو اذا لم يكن جوابا عن سؤال عن الوظيفه إنسان جالس في المسجد يتوقع أن يشرب في السجارة حق إذا ذا جسر صح ورده في مقام في الوظيفة الحق في هذا المقام فرده على أنه الجواز ذات لكن إذا هو سأل عن الوظيفة بعد السؤال عن الوظيفة وورد الجواز فالجواب حينئذين مو وارد في مقام من الحظ الوارد حيني لكون جواب وارد عن السؤال عن الوظيفة فلا تحرف على ظهوره بعد طابح فالأمر الوارد في مقام من الحظ فيه الجواب صحيح لكن إذا وقع الأمر جوابا عن سؤال فلا يزاق في مقام من الحظ بل وارد في مقام الجواب عن السؤال وإذا كان نوالدة في المقام الجواب عن السؤال فهو ظاهر بما هو ظاهر في طبعا وطبع الأمر ظاهر في الوجود التعلمين وإلى عيسى يعني عنه وظيفه شنو أسوي لا أجر الحلال منه الحرام أفل يتوبة ماذا أعمى سؤال عنه وظيفه يأمر يتصدق خلص ظاهره الوجود التعلمين طبعا هذا شنو مباقلي لانا اشتغل بالسيد سهل في العالم المعارضة والمسخة الاخرى فتا وبهذير وهذير محتمله القانوني يوم ما اشتغل عليك منك اعترد الله هذا كلام محق هو يبقى هو قول السليم وهو قول بالشهر اما الخمس الثالث في الفحر شموم. خمسه اعبدوا استدل على ذلك سيدنا قدسة سرور بروايتين الرواية الاولى معتبره معتبرة عمار بن مروان سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنين والحلال واخرط الحرام إذا لم يعرف صاحبه الكنوز أو الخارج هذا وفيها أول تردد عمار بن مروان بين اليشكري الثقاء وبين الكلبين وقولهم بأن عمار بن مروان ينصرف إلى اليشكري الثقاء لأنه مشهور وله كتاب معروف أولًا ومجرد هذا الانصراف لا يوجد من جزء من ثاني بأن ايجاب الخمس في الحلال كما قلنا السياق غاية ما ياخذها أن هذا الخمس تالت أما عن الخمس التالتة بأي نحوين أنا لا أجد لا يثبت الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه بعد مع إن كان التمييز ومع لا كان التمييز المضطر في الرواية قالت إذا لم يعرف صاحبه أما أنه علم التمييز فيه أو لم يعلم يعني المقدار معلوم لم معلوم متمايزان او غير متمايزان فانه محل كلام شنو؟ محل كلام ما جمع ثلاثه شروط اولا صاحبه معروف ثانيا المقدار المو معروف ثالثا العين عينا مو معلومه حنطتان اختلفه لا عين الحنطه التي هي صاحب معلومه لا مقدارها معلوم لا صاحبها معلوم ماذا هذه الروايه ذكرت شرط واحد اذا لم يعرف صاحبه هذا لا يدل على ان الفمس ثابت في الحلال المختلط بالحرام الجامع لثلاث شروط بعنوان القانون التعارض اذا سلمنا ان الروايه ظاهرة في سقوط الخمس ايها السلام ورحمه الله إذا سلمنا في أن الرواية ظاهرة في ثبوت الخمس بعنوان القانون التعبدين فهي الثالثة في الحلال المختلف بالحرام الذي لم يعرف صاحبه أما الحلال المختلف بالحرام الذي لم يعرف صاحبه ولم يتميز ولم يعلم مقداره مرعا مضافا إلى معارضها برواية السكوني الذي سمق كلامه. عنه استذيّل السيد بالرواية الثانية عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن ابي عمير الخامس الصدوق قال قال مصنف هذا الكتاب صدوق الذي نسيه مال يرده الرجل وهو يعلم أن فيه حلالا وحراما ولا يعرف صاحبه فيؤديه إليه ولا يعرف الحرام بجنسه في جنسه فيخرج منه صدوق الخامس الذي نسيه ما بعمرت بالحلال المفترض بحرام حجية تفسير الصدوق روسة اتبعت الرواية الروايتين سنتين هم عن عمار بمار مار واللسان لسان واحد فمن المحتمل جدا وحده قلت مروي انا لن نسيه هدى في الحاحب ماذا؟ الحرام خصص الإيمان الياري دوء الصدر ومالحاس انك جاء حلام المخطر في على اي حال انه التفسير التفسير مجرد ان الراويين عمار بن مروان وان لسان الروايتين واحد لا يدل على ان المروي واحد وحينئذ اذا كان الصدوق مستند الى نقل كابر عن كابر يعني من دمان دمان دمان دمان انه من زمان يعني عمود الزمان صدوق الواحد ينفع لانه المزيد هو هذا المزيد هذا إذا تعيش أنه وما وانه إذا لم يرده أخذ من أرضه والظلائل من هذا الشيء وانه إلا تعيش أنه أخذ بواحد الإيمان رواية الثالثة محتمرة عمار عن أبي عبد الله أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال لا ما يعمل السلطان. إلا أن لا يقدر على شيء يأكل أو يشرب ولا يقدر على حيله فإن فعل فصار في يديه شيء فليبعث بخمسه إلى حيله هذا الاحتمال الأول أنه ما حصل عليه حلال المختلط بالحرام واوجب الإمام فيه الخمس بعنوان القانون التعبدي وعلى هذا الاحتمال يصح الله ولكن احتمالا اخر الاحتمال الثاني الذي ذكره سيدنا اخوه يقوم بالسر او نفسه انه لا عدل الخمس الثالث في المقام بعنوان الثالث يعني اذا حصل شن السلطان هذا في اي ركح اخر والخمس ثابت في الاربع يعني الخمس الثابت فان حصل في بيد شيء فان يعطى خمسيه للبيت لا يدل على ان الخمس الثابت فيما حصل بيدي في هو الخمس الثابت في الحلال المقترض بالحال يعني الخمس الثابت فيما حصل بيدي في حيوان الخمس الثابت في أرباح الإنسان واضح الاحتكام الثابت الذي هو ليس الوعيد ان اموال السلطان امواله اموال الزعيم امواله عليه سبحانه أقول إذن حرم وضعية وإذن حرمة تكتيفية حرمة تكتيفية أن يعني عند السلطان إذا اضطر إلى ذلك فرناك الكائز تبقى الحرم وضعية أن المال الذي حصل عليه ومال لنا وليس للسلطان نحن نجيس جفرين تصرح في أموالنا إشاءة يؤدي إلينا الخامنة والسلطان ويثبت النتيجة أقول أولاك وإذن المالك من مالك المالك هذه المحتمالات إلى عدم ثمانية استدلال صاحب المدارك على أن الخمس في المقام ثابت بعنوان كفارة لأن رواية السكونية مجموعة وعدم ثمانية ما استدلل المعاقة لها مداني على التخيل بين الأمرين لما يجب كلها آجة عن وعدم تماميه الاستدلال ما طرحه سيدنا الخلود بن سروه لان العمده هي روايه عمار النمران وعمار النمران مردد بين الثقه وغير الثقه مضافا الى ان دلالته لا يصلي حد فيه ذكرة. شلو الحل؟ ذلك و الاحجاز يقتضي انه يسلم المال كل للفقير بعنوان التصدق عن المالك الواقعي بعدين إثرابا مع الفقير بأخذ حصة من بعد اخذ حصة من هذه الحصة وهم يقوم منها الفهم حتى يجمع بين الصدقه من جهة والخمس جدي وعندما يخرج الخمسنا الباقي يخرج العنوان الأعام من كونه الخمس القانوني التعبدي of bijna op de kar. Wat is het dan? op de kar. Het is.